وَالَّذِينَ فِيهِم <تصفيق> مُّنفِعُونَ وَالَّذِينَ فِيهِم فإن خفتم فإذا أمنتم فالكون الله كما علمكم ما لم تكونوا أقيموا على صلاة الصبح والنسك كأن خدت فلجال أنك بان فأذا من ثم فذك الله كما علمكم k uh -huh.